Sí

تره ما را پر را مشکلultima استا بندگی کړی وای استا خپل پیغمبر اتوار او فرمان برداری میکړي الله مشکل و داو د دا انسان طبیعت دا, دا دا انسان فطرت دا دا هم په یو مشکل کې راګری دنیا کې کوم کېس مو مشکل وي او فطرت دا دا چې

دا قطو څه منډه کوي جل جلاله به ورته وايي دا ټول زممن ظالم ذاته او خبير ذاتم دا مالا فتوا خو لیکین زمانہ قران هسي مو شاندار تعالیمات راهنمای دا چې کلم د ګناهونو پر سیلاب کې د ماحول د بدوالي پر راجل شي دا پیغمبر ګمتی

باطرف تمند کوا ان الله لا کل شیء قدير على طلب فارز با قادر او بحر مانز کی بحر قات کی بری اعلان کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین من تعالی عبادت کو ایلا خاص تا مدد واڑ لو پخلو دی داویل مدد واڑو ولیکن عملی مصحری نہ دیکھے

تو تاسو وایي چې الله دې جواب شې بیا موږ سره دوه خبرې په کار دي د اصلاح بارا. دو انسان د اصلاح لپاره دوه خبرې په کار یو دعا دې الله نه

Hello,

Uh, yeah, yeah, yeah.

في النار والسواد والاحمر المنعوط بالساح الصوان ورب وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم قولا قراب العرب الارباء وخير الخلايق باب الامر اما بعض فايعن ناطح وحد الله فإن توحدت الدعات وتق الله فإن تقوى بلا كل حظنا

وعليكم بصنة فإن السنة آل إلى الإطاعة ومن أتى الله ورسله فقد رشن وهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة آل إلى المعصية ومن يأس الله ورسله فقفظل وغواه وعليكم بصنة فإن السدق يجوى الكرد يهرب وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تفنتوا من رحمة الله

فإنه أرحم الراحمين ولا تحب دنيا فتكون من القاسرين ألا وإن نفسنا سموت حتى تستكون للصحى فتقول لا واجبه في الطلب وتوكل عليه فإن الله يحب المتبكين فذوفين ربكم وجيب التعين وسنوفره يمزدكم بعبوال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وقال رفكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون على عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم فنفعنا وإياكم بالآيات وفكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم

ومن يضله فلا هارينا ونشأل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشأل أن نصيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق وسينا ونظينا بين يدي الصاعة من يطي الله ورسوله فقدرشه ومن ياصيما فإنه لا ذو إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الغديم

فارثه في ابي عمر رضي الله تعالى وارتقوا حي على عثمان رضي الله تعالى وفضاهما علي رضي الله تعالى وفاطمه سيد نساء اهل الجنه وحمدت أسد الله وعصر رسوله الله لا في باث ولده مفرقا واهنه لا تواجه ذنبا الله الله

من اصحى لا تستخدم من بعدي غرضا فمن احبهم فبحبي احبهم ومن اغرهم فبغيظي اغرههم وخيرهم الذي قربي ثم الذين يدورهم ثم الذين يدورهم وسلطان المسلم العادل رسول الله في الأرض من عارض سلطان الانفلات اهاره الله إن لا يعم بالان واليسار انتز القرب وينها عن شاي والمنكر والبغ

يعذبكم يا لئم اذا تذكرون فذكر الله يذكركم ولا تكنوا اعلى واجل واثم واكبر صفر برابط ماك الى شذاكم ماك الى شذاكم صفر برابط اذا شذاكم الاذرب ماك الى صفر برابط ولي وقت ضروري لولبي الصبرابط ماك الى

الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله

اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله

على علي بن وعلى

بالله عليكم نام نزولنا على كل حاجه خلي مره ما عندنا كل يلا نخرج كل فضل الله مشي فضل الله خطه التنفيذ اللي بنعمله دي بنستريح في الجامعه يلا

الله اکبر الله اکبر الله اکبر حضرت حاج عبد مالک چې د دې باندې ځيږي چې د دې باندې حضرت الله تعالی شاد او دې باندې الله تعالی امرونه کوي او دا هیڅ څه نه

تو <Sessizlik> <Sessizlik>

ورا <وضحك>

واط الرسول صلى الله الله عليه وسلم فنعوذ بك من شر ما و صبر المصطاد و اله الله

الله اكبر وراكمين في <تصفيق> كل المواقف تقياما وتطوريه للاسدال المدني لدارك في كل السلام والمبادئ والمحبة والسلام طيب

que

то просто вот это дальше будет дальше

په دې طریقه